واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل وَجَعَلَهُ رَبّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ له مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا 111. فخرج على قومه من المحراب 112. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 113. يا يحيا خذ الكتاب بطوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا 117. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا عَلَيْهِ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 119. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا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 مَقضيا فحملته فانتبذت به مكانه قصيا فاجا اهل المقاض إلى جذع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا ماسيا 114. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 115. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فَكُونِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ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 وَمَنْ يَعْمَلْ بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ 111. ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 113. فاختلف الأحزاب من بينهم 114. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 115. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 116. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون 111. إنا نحن نيث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 112. واذكر في الكتاب إبراهيم 113. إنه كان صديقا نبيا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 124. يهدك سويا يا أبت لا تعبد الشيطان 126. إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 124. فتكون للشيطان وليا 125. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم 126. لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إن إنه كان بحفيظ وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا.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 من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدقا عليا وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن نجيا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 111. وما كان ربك نسيا 112. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واشقبر لعبادته هل تعلم له سميا 113. ويقول الإنسان أيذا ما ميت لسوف أخرج حيا 114. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من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 124. وَلَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا 125. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا 126. كان على ربك حتما مقضيا 127. ثم ننجي الذين اتقوا 128. الظالمين فيها جثيا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 قُلْ من كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ويزيد الله الذين تدوا هدا والباقيات الصالحات خير معد ربك ثواب وخير ما رد أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتي أنما نو وولدا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 لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 113. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن 119. كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا 110. لقد أحصاهم وعدهم عدا 111. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 112. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا 113. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا 119. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم